المنعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر صفر سنة أربع وأربعين وأربع وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المجلس نتم فيه ما بقي لنا من المسائل المتعلقة بمباحث السنة سائلين الله التوفيق والسداد وبين يدي درس اليوم تمت سؤال أو إياكم في مجلس الشهر المنصرم لما جاء التمثيل بحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا أذن وطلبتكم التفريق بين الوصب والنصب وكان واجبا نعم الوصب هو المرض أيوة والنصب هو التعب طيب هو يعني قريب من هذا جدا النصب هو التعب الذي يصيب البدن مما يلحقه به من عمل وأذن وفتور وألم في الجسد هذا تفسير النصب أما الوصب فهو المرض المزمن المستمر بصاحبه الذي يسميه الناس اليوم الأمراض المزمنة فالمقصود أن الوعد في الحديث جاء بالأجر لكل من يصيبه أذن ومشقة وسقم ومرض وداء سواء كان تعبا طارئا أو كان مرضا ملازما نسأل الله لنا ولكم العافية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل تعريف الصحابي قال رحمه الله الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقاضة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما قال في الأصل ولو جنيا في الأظهر هذا الفصل متعلق بالصحابة وما يتصل بهم رضوان الله عليهم باعتبارهم أصل الرواية في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلوا كتب الحديث المتعلقة بالدراية من ذكر الصحابة رضي الله عنهم لبعض المسائل المتعلقة بهم كتعديلهم رضوان الله عليهم جميعا وما يتعلق باتصال الرواية إذا سمعوها مباشرة أو بواسطة فضلا عن ما يتعلق بإثبات الصحبة لأحدهم رضي الله عنهم قال المصنف رحمه الله معتدئا بتعريف الصحابة قال من لقيه صلى الله عليه وسلم؟ أو رآه يقظة حيا مسلما. ملقيه يعني لقي النبي أو لقيه النبي. قال ملقيه صلى الله عليه وسلم يعني لقي النبي أو لقيه النبي. ملقي النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا عائدة إلى الضمير المذكور في الفعل ملقيه أي لقي النبي. صلى الله عليه وسلم أو رآه اللقيا أعم من الرؤية فلذلك لم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل من يدخل الأعم فإنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يراه فيجعلون ذلك أعم فيقول من لقي ثم هم يجعلون اللقيا أعم من أن يكون مبصرا أو أعم أو أن يكون صغيرا أو كبيرا فإن الصغير إذا أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق تماما أن يقال عنه إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فيقتصرون في ذلك بما هو أعمق من لقي فهو لا يتحقق فيه الرؤية التي لو اقتصر عليها التعريف لربما ضاق عن إدخال مثلي صبيان الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله ابن الحارث ابن نوفل الذي أتي به صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه وكذلك عبد الله أخ أنس ابن مالك رضي الله عنه فحنكه ومثل ذلك محمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين وكل هؤلاء يدخلون في تعداد الصحابة يتكرر عند المصوريين والمحدثين ويفيضون في تعريف الصحابة بتعريفات كثيرة جدا فيها تفاوت وثم تقدر مختلف فيه بناء على تلك التعريفات ما حكم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام غير مسلم ثم أسلم بعد ماته عليه الصلاة والسلام أو أسلم ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام إلا بعد مات النبي عليه الصلاة والسلام أو ما حكم من كان صغيرا أو هل يدخل في ذلك الجن ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يره من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ميتا مسجاً على فراشه فأدرك الصلاة عليه لكنه لم يدرك لحظة من حياته مقابلا إياه عليه الصلاة والسلام وكل ذلك له أمثلة فإذا قلت نعم يدخل فإذا فلان صحابي وإذا قلت لا يدخل زال عنه وصف الصحبة اصطلاحا التعرف الذي أراده المصنف رحمه الله وأورده هنا هو ما عليه كثير من المحدثين وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال كتاب فضائل الأصحاب قال باب فضل أو فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه وهذا تعريف البخاري رحبه الله وهي طريقة المحدثين القيود التي عندكم في التعريف لإدخال أو إخراج من يدخل أو يخرج في مصطلح الصحبة من لقيه عليه الصلاة والسلام ليشمل الأعمى كعبد الله بن أمي مكتوم ويشمل الصغار كما تقدم قال أو رآه يقظة ليخرج الرؤية في المنام فإنه لا تثبت بها الصحبة لمن رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن رؤياه حق والشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لا يثبت الصحبة وفضلها وشرفها ومنقبتها حيا يخرج ما قلناه قبل قليل مرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته ما وهذا مثل أبي ذؤي بن الشاعر خويلد بن خالد الهذلي فإنه أسلم وأتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو على فراشه مسجى فأدرك الصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام وبعض من كتب في الصحابة أدرجه فيهم وبعضهم أخرجه بناء على هذا هل يعتبر في إدراك النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته أو هو أعم من ذلك المصنف اختار قيد الحياة مسلما ليخرج من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به كسائر كفار قريش فإنهم لقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأوه يقظة حال حياته لكنهم ليسوا صحابة وكذلك أيضا يعني كل من لم يصدق عليه أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته قال ولو ارتد ثم أسلم يعني ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كالأشعث ابن قيس الكندي فإنه ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم قال ولم يره ومات مسلم قال في الأصل يعني المرداوي رحمه الله تعالى ولو جنيا في الأظهري وتعلم أن هذا إشارة إلى الخلاف في المسألة وعزاه إلى أصله أصل المختصر قال يعني يدخل في وصف الصحابة من لقي النبي عليه الصلاة والسلام من الجن فآمن به ورآه يقظة حال الإسلام وهذا ثابت في أكثر من حديث ممن آمن من الجن أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كمثل جني نصيبين وهي منطقة تقع بين الشام والعراق أو بين الموصل والشام وقيل باليمن فإنهم وفد من سادات الجن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقع منها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الطائف لما صدته ثقيف ولم تؤمن به فرجع عليه الصلاة والسلام فكان لقاؤهم به في وادي نخلة واستمعوا منه القرآن وأسلموا ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقيل فيه مواضع أخرى أيضا شهدوا فيه حضورهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستماعهم منه القرآن فأسلموا وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال نعم الجن لأنهم آمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام وهذا فيه خلاف واستشكله ابن الأثير في تعداد هؤلاء وقد وردت بعض أسمائهم أسماء أعيانهم قيل لقيه سبعة أو ثمانية منهم وبعض أهل العلم يعدد أسماءهم والله أعلم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله والصحابة عدول والمراد من لم يعرف بقدح هذه قاعدة وأصل عند أهل السنة بإطلاق تعديل الصحابة رضي الله عنهم جميعا وكل من ثبت له اسم الصحبة ووصفها ثبتت عدالته بإطلاق بتعديل الله عز وجل لهم في القرآن وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح السنة في غير ما حديث فهذا مما استقر به الحكم في شأنهم رضي الله عنهم وآيات القرآن في ذلك عدة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فشهد الله لهم بالرضوان ودخول الجنان ومثله قوله تعالى في سورة الفتح وإن كانت الآية أخص من سابقتها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وإنما قلنا أخص لأنه لا يتناول إلا أهل الشجرة يوم الحديبية ولم يدخل فيهم مسلمة الفتح ومثل قوله تعالى في العموم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية قال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة وعدد من النصوص كذلك في السنة مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومثل قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النصوص في هذا كثيرة عديدة تشهد لهم بالعدالة رضي الله عنهم جميعا فائدة المسألة في تعديل الصحابة كما يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله الأمة مجموعة مئة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم يشير رحمه الله إلى خلاف طائفتين من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في تعديل الصحابة أولهم المعتزلة. فإنهم جعلوا قيودا في تعديل الصحابة فمنهم من أخرج من وقعت بينهم الفتنة ومنهم من أخرج من قاتل ضد علي رضي الله عنه ومنهم من جعل من اشترك في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه خارجا عن ذلك والصواب البقاء على تعديلهم جملة كما عدلهم الله عز وجل جميعا والطائفة الأخرى هي طائفة الشيعة الروافض الذين قدحوا في الصحابة وطعنوا فيهم وتناولوهم باللمز والنبز بل برميهم بالفسق بل بالكفر عياذا بالله فهذا ضلال وخروج عن هذا الأصل العظيم الذي أطبقت عليه الأمة يقول ابن الصلاح رحمه الله الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم وحكاه الإمام بن عبد البر في الاستيعاب إجماع أهل السنة وحكى الإجماع أيضا إمام الحرمين رحمه الله تعالى في البرهان أن هذا إجماع وذلك الخلاف الشاذ الطارئ في المسألة لا يلتفت إليه ولهذا شنع عدد من أهل العلم بل جل أهل العلم أو اعترضوا واستدركوا على الإمام القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول لما جاء إلى تعديل الصحابة فأورد قيدا لم يكن موفقا وردوا ذلك بأن هذا ليس من طريقة أهل السنة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم قول المصنف رحمه الله والصحابة عدول فائدة ذلك قبول روايتي من أبهم من الصحابة ولم يعرف عينه لو أن راويا قال عن فلان عن فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إبهام الراوي عند المحدثين أحد أسباب ضعف السند ورد الحديث إلا أن يكون الإبهام في الصحابة والسبب أنه لا يضرك أن تعرف الصحابي راوي الحديث أو تجهله لأن الغرض من معرفة أعيان الرواة ما هو هو الوقوف على حالهم في قبول الرواية أو عدمها يعني أنا لماذا أحتاج أن أعرف عبد الله في هذا الحديث من هو هل هو ابن المبارك أو هو غيره يهم كذلك لأنه بناء على معرفتك من المقصود في الراوي من المقصود من الرواة في السند يتوقف عليه قبول الحديث أو رده بناء على توثيقه أو تضعيفه فإذا كان المبهم صحابيا فلا ضيرا لأن كلهم عدول فلا فرق بين أن يكون الراوي خالد أو سعد أو ابن عوف أو أبا عبيدة أو كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة لا فرق في هذا الباب هم كلهم عدول وهذه فائدة الإبهام وكذلك يعمل المحدثون فيما لو قال في السند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أن السند ما قبله متصل إلى رتبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا قول المصنف رحمه الله والمراد من لم يعرف بقدحن هذه عبارة الإمام بن مفلح نقلها عنه المرداوة في الأصل وأوردها ابن النجار هنا في المفتصر في الصحابة رضي الله عنهم أو في جيل من ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم إلا أن يكون أحد أعيان المنافقين في ذلك الزمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا استثناء لتلك الطائفة من هذا التعديل العام لجيل الصحابة السؤال هل يصدق على أحدهم أنه صحابي؟ الجواب لا من حيث الباطن أنت تقول في التعريف من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يقظة حيا مسلما كل القيود منطبق إلا مسلما لكنه في الظاهر كذلك فإذا سئلنا عن عبد الله بن أبي بن سلول وافتضاح أمره ومعرفة عينها أنه رأس النفاق لقلنا هو غير مسلم فماذا عن بقية شيعته وأفراد طائفته الذين لم نقف على أعيانهم وأسر بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإنه ولا سبيل لنا إلى معرفة أعيانهم فلو وقف أهل العلم على أسماء بعضهم في تعداد الصحابة لربما أدرجه فيهم فالظاهر أنهم يدخلون والباطن ليس كذلك فإذا عرف أحد منهم بما يقدح فيه أخرجه ذلك عن التعديل الثابت في شأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومن الفوائد كما يقول الإمام المزي رحمه الله أنه لم يوجد قط رواية عن من بالنفاق من الصحابة فحفظ الله حديث نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرويه أو ينقله أولئك الذين سلب الله الإيمان من قلوبهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم يعني في التعريف إذا أردت أن تعرف التابعي فهو مع الصحابي كالصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت في الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ستقول في التابعي من لقي الصحابي أو رآه يقظة حيا إلى آخره فهو كمثله في, التع... في هذا التعريف قال كهو معه صلى الله عليه وسلم أي كالصحابي في شأنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا من المصنف رحمه الله اختيار لمذهب عليه الكثيرون يعني كيف تثبت رتبة التابعين السؤال ما الذي أحوجه أن يذكر تعريف التابعي بعد ذكره لتعريف الصحابي وهل هذا سيطرد فيقول وتابع التابعي مع التابعي قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستطرد في ذلك ويسترسل ويلزم الاسترسال من غير توقف الجواب لا لكن التابعي أيضا له شأن في مسألة الحديث وقبوله يخصه عن بقية الرتب والمراتب في وطبقات رواية الحديث كما سيأتيكم إن شاء الله. قال من لقي الصحابي ولهذا فإن اختيار المصنف لهذا التعريف للتابعي هو القول الذي عليه أكثرهم ويميل بعضهم إلى شروط أخر كما مر الخلاف في الصحابة يعني مثلا اشترط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التابعين الصحبة التي تطول بأحدهم مع الصحابة ولا يكفي مجرد اللقاء والرؤية يقول هذا لا يثبت به واشترط أيضا الرواية عنه ففرقوا بينهم وبين إثبات الصحبة للصحابة أن رتبة الصحابة أشرف ويحصل وصف الصحبة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة قالوا أما التابعي مع الصحابي فلا يحصل له هذا الشرف المجرد بمجرد الرؤية بل لا بد من الجلوس واللقاء كما يشترط الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى نعم الله عليكم قال رحمه الله ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل لا تابعي عدل لو قال معاصر عدل لو قال معاصر عدل أنا صحابي قابلة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل لا تابعي عدل فلان صحابي وأنا تابعي قال في الأصل فالظاهر كصحابي كيف تثبت الصحبة وكيف تثبت لأحدهم صفة التابعي هذا مهم عرفناه فكيف أحصى الأوائل كابن عبد البر في الاستيعاب وبن الأثير في أسد الغابة والحافظ ابن حجر في الإصابة وهؤلاء وغيرهم كيف أحسب الصحابة؟ الجواب أن من الصحابة من تواتر معرفة كونه صحابياً. كالخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين رضي الله عنه ومشاهد الصحابة الكبار من غيرهم وثمت أسماء كثيرة لا يعرفها إلا المحدثون وثمت أسماء أكثر لا يعرفها إلا الخواص من المحدثين المعتنين المتبعين لحصر أسماء الصحابة وتتبع ما ورد بشأنهم رضي الله عنهم هؤلاء لما صنفوا فعدوا من الصحابة ألفاً خمسة آلاف وعشرة آلاف وأكثر وأقل ما السبيل ولا إثبات الصحبة أما ما عرف واشتهر وتواتر فلا إشكال فيه وما دون ذلك قال لا يعتبر علم بثبوت الصحبة لا حاجة إلى إثبات ذلك بشاهدي عدل أو ببينة بنص من آية أو حديث إثبات صحبة أحدهم قال فلو قال معاصر عدل لو قال معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام أنا صحابي قبل وفقا للأئمة الأربعة في المسألة خلافا لبعض الحنفية وبعض الحنابلة كالطوفي قال فإن قول أحدهم أنا, عد أنا صحابي ينازع فيه لأنه يدعي لنفسه شرفا شرف الصحبة قال ولا يسلم له بمجرد دعواه حتى يثبت بدلئل سواه قال رحمه الله لا تابعي عدل فلان صحابي يعني لا يقبل قول تابعي عدل فلان صحابي أو أنا تابعي فالصحابة يكتفى بأن يقول العدل منهم أنا صحابي لإثبات صحبته أما التابعون فلا يقبل من أحدهم أن يقول أنا تابعي ولا أن يثبت الصحبة لرجل من الصحابة بقوله فلان صحابي قال في الأصل فالظاهر كصحابي يعني اختار المرداوي أنما ما قررناه في شأن الصحابة وقبول قول العدل منهم إنه صحابي أن يعامل التابعي كمثله لأنه عدل والظاهر قبول قوله كالصحابي المدعي للصحبة بل الأمر في قبول قول التابعي ودعواه أنه تابعي أيسر من قبول قول الصحابي لأنه لا يستلزم أحكاماً تبنى على إثبات ذلك الوصف الصحابي يستلزم فيه إثبات الشرف والمنقبة والرضوان ودخول الجنة فالأمر فيه أشق فلو قبلناه من الصحابي بناء على تعديله والثقة بقوله فكذلك الشأن في التابعي خصوصا وأننا قيدناه بكونه عدلا والله أعلم رحمه الله عليكم فصل مستند الصحابي قال رحمه الله أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم هذا الآن من, من المصنف رحمه الله شروع في إثبات مراتب الرواية والرواية ومراتبها تنقسم عند المحدثين إلى قسمين مراتب رواية الصحابي ومراتب رواية غير الصحابي والسبب أن الصحابة كما قلنا رضي الله عنهم أصل الرواية ومن شأها فهم طبقتها الأولى التعامل معهم له خصوصية وله أحكام تخصه دون غيره أما غيرهم فلهم أيضا مراتب يعني سيأتيك أن في مراتب كل من جاء بعد الصحابة السماع والعرض والإجازة والإذن والمناولة والوجادة وهذا لا يتحقق في الصحابة الصحابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو إن لم يسمعه منه مباشرة فإنما سمعه من صحابي آخر فتحقق أنه موصول القول والفعل المروي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتكلمون في مراتب رواية الصحابة عن الألفاظ التي يعبر بها أحدهم رضي الله عنهم في حكاية ما سمع أو شاهد ورأى مما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرويات الصحابة أو مراتب التعبير عن روايتهم نوعان النوع الأول صريح لا خلاف فيه والنوع الثاني محتمل وفيه خلاف بين المحدثين والأصوليين على حد سواء قال أعلى مستند صحابي يعني أعلى درجة في مراتب إثبات رواية الصحابة والتعبير عن نقل مروياتهم هذا القسم الأول الصريح الذي لا خلاف فيه نعم قال رحمه الله أعلى مستند صحابي حدثني صور. يعني قوله حدثني نعم حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما هذه أعلى المراتب التي لا يختلف فيها أحد النأبى هريرة أو عائشة أو خالد أو سعد أو ابن عوف أو ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أو غيرهم لو قال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أوف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا الذي لا خلاف فيه أنه أعلى المراتب إطلاقا لأنه صريح في التلقي المباشر وعدم الواسطة نعم ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه أنه على الاتصال على الصحيح أن الصحابي لو قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو لا لم يصرح بأنه سمع فثم احتمال أن هذا القول الصحيح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سمعه منه مباشرة لكنه صدقا قاله إنما سمعه من غيره من الصحابة وكذلك لو قال الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا أو طاف بالبيت ففعل كذا أو خرج ذات يوم فقال كذا قد لا يكون معه في ذلك الموقف ليحكي الفعل الذي رأى لكنه صحيح بأن ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا قلنا إنه دون الرتبة الأولى للاحتمال اليسير الوارد في أنه لم يتلق مباشرة لكنه احتمال غير مؤثر لما؟ إذن مأخوذ عن يوثق بنقله فإذا هو وسمعت وحدثني في القبول لا فرق فيه لكن الرتبة في القوة قال ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن وأن تقدم معنا في مجلس الشهر المنصرم أنها على الصحيح محمولة على السماء عند المحدثين إلا أن تكون صادرة عن من عرف بالتدليس ولذلك تفصيل ما ذكره قال وعنه أنه أنه إذا قالها الصحاب فهي محمولة على الاتصال خلافا لأبي الخطام الذي جعلها محتملة كما سيأتي في الرتبة التالية نعم بسم الله وليكم قال رحمه الله وأمر ونهى وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهانا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة حجة لكنه دون الأول فهذه الرتبة الثانية من مراتب تعبير والفاظ وعبارات الصحابة رضي الله عنه في حكايتهم لما يرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول سمعت ولا حدثني ولا أنه قال أو فعل عليه الصلاة والسلام بل يقول أمر ونها السؤال هل من فرق من أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا وبين أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في فرق إذا وجدت حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ثم وجدت حديثا آخر عنه أنه يقول رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كله نهي طيب نسمع جوابنا آخرا نعم فرق بين أن تحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أنت تحكيه بعبارته ثم تتوارد الأفهام على فهم ما قال عليه الصلاة والسلام بلفظه وبين أن يقول أمر ونهى فهو يحكي ماذا يحكي الحكم الذي استنبطه أمر أو نهى فهون احتمال عقلي وارد بأنه ربما فهم ما ليس بأمر أمرا وفهم ما ليس بنهي نهيا فقال أمر ونهى هذا الاحتمال وإن كان عقليا واردا إلا أنه بعيد وضعيف لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أفهموا الناس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضا أفصح العرب وأقربهم تناولا لمراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لما تطرق هذا الاحتمال البعيد النادر كان هذا دون الرتبة الأولى فيقولون هذه المراتب التي سمعت الآن أمر ونهى وأمرنا ونهانا ونحوها محتمل غير صريح ولذلك فيه خلاف منهم من قال بسبب عدم التصريح بالسماع فثمت احتمال لواسطة وعدم التلقي المباشر ويضاف إليه الاعتقاد أن يعتقد ما ليس بأمر أمرا أو ما ليس بنهي نهيا ثم أيضا عندهم فرق بين أمر ونهى وبين أمرنا ونهانا أو أمرنا ونهينا بالبناء لما لم يسمى فاعله قالوا الاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الناهي غيره وهذا يستبعد لأن الصحابة في مسائل أحكام الشريعة يبعدوا بالقل يعني يتعذر أن يقول أحدهم أمرنا ويقصد مثلا أبا بكر رضي الله عنه أو يقول نهينا ويقصد أن الذين هاهم عمر رضي الله عنه في حكام الشريعة لا يعولون في إناطة الأمر أو النهي إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا سبب استبعاد هذا الاحتمال ولذلك فإن عدد من الأصولين كالباقلاني اللاني وأبي مكرن الجصاص الرازي وأبي الحسن الكرخي جعلوا هذه الرتبة محتملة من أجل احتمال أن يكون الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومثله كذلك قوله أمرنا ونهينا ورخص لنا وحر علينا أو من السنة كذا وكنا نفعل كذا وكانوا يفعلون ونحو ذلك وأمثلة ذلك عديدة في النصوص منها نريدها سردا لضرب المثال قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق أمر أين صيغة الأمر ما سمعناها هو حكى الفهم الذي استنبطه فقال أمر قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلام أمر بقتل الوزغ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أمر بصوم عاشوراء فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كذلك النهي قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر نهى عن إضاءة المال نهى عن النجش نهى عن القزع نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ونهى أن يتزعفر الرجل كما في البخاري، نهى عن كسب الإماء، نهى عن لحوم الحمر، أما قوله أمرنا أو أمرنا فكذلك له أمثلة مثل قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع اتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم ورد السلام، قال بالبناء لما لم يسمى فاعله أمرنا بإسباغ الوضوء نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا أن يبيع حاضر اللباد نهينا عن التكلف كما في الصحيح أيضاً وأما رخص كمثل قوله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ومثل قوله مثل قول ابن مسعود رخص لنا في العصا والسوط والحبل وأشباهه أن يلتقطه الرجل ينتفع به أما من السنة بهذا الاصطلاح فهو ايضا وارد على سنة الصحابة رضي الله عنه في بعض المرويات كقول ابن مسعود من السنة أن يقفى التشهد يعني أن يقرأ سرا في الصلاة من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر من السنة الغسل يوم الجمعة من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب بأقام عندها سبعا ثم قسم قوله أيضا كنا نفعل أو كانوا يفعلون يقول أنس كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض قال كنا ننحر الجزور ونقسمها عشراً ونطبقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر والشمس لم تغرب. قال كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وأمثلت هذا كثيرا. قال المصنف قوله كانوا يفعلون كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة يعني تقبل فيه رواية الصحابة وتعد مرفوعة لكنها دون الأول كما تقدم قال بعض الشراح كانوا يفعلون تحمل دلالة على الإجماع زيادة على إثبات الرفع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقصد فعلا أطبق عليه الناس لكن هذا ليس بصريح بل يبقى ظنيا والله أعلم بسم الله عليكم قال رحمه الله وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريح هذا أيضا مما يتصل بالألفاظ التي تروى بها رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول غير الصحابي عنه يعني عن الصحابي رضي الله عنه بعدما يروي الحديث يقول يرفعه أو ينميه يعني أيضا يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أو رواية قال كمرفوع صريحا يعني هو كما لو قال ينسبه في الحديث عن فلان عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث الآن الكلام لمن؟ لابن عباس والأصر أن تعامله معاملة الموقوف على الصحابة لأنه فيما يبدو من كلامه فهكذا هو في السند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. ثم قال يعني سعيد رفع الحديث يعني بعدما حكاه قال إن ابن عباس رفع الحديث كما في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا في البخاري عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي ريرة رضي الله عنه يبلغ به قال الناس تبع لقريش ما معنى قول الأعرج هنا عن أبي هريرة يبلغ به نعم يبلغ بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يبلغ به أو يرفعه أو ينميه كل ذلك إشارة إلى ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أيضا حديث البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أمثاله قال المصنف رحمه الله كمرفوع صريح يعني فمن وقف على شيء من تلك الألفاظ التي يقولها التابعون في رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك يحمل على الرفع الله وريكم وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحة وتابعي أميرنا وتابعين يعني وقول تابعين وتابعين أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة إيش يعني كصحابي حجة؟ يقبل يعني نعامل عبارات التابعين. التي يقولون فيها أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كما نحمل تلك الألفاظ على محاملها التي تأتينا عن الصحابة رضي الله عنهم وكيف فعلنا فيها مع الصحابة جعلناها مرفوعة وحجة قال فكذلك التابعي والسبب في ذلك أن الأصل في التابعي إذا كان من الرواة الثقات ألا يقول أمرنا ونهينا إلا على شيء محمول على الرفع لعلمهم أن الأمر والنهي لا يناط إلا بصاحب التشريع صلى الله عليه وسلم وقوله من السنة وكانوا يفعلون كذا فإنه أيضا محمول على ما ثبت يعني وهذا في عبارات الزهري من السنة كذا وفي عبارات إبراهيم النخعي كانوا يفعلون وعن أحمد في الرواية الأخرى أن ذلك لا يحمل على ما يحمل عليه قول الصحابي في تلك الألفار لكنها في قول الصحابي أظهر حتى مع الاحتجاج وخالف أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأنه, لأنه قد يريد بقوله كانوا يفعلون يريد من أدركه مثل قول إبراهيم النخعي كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه تابعون وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم لذلك في المسألة في المذهب روايتان نعم وأعلى مستند غير الصحابي لما فرغ من مراتب الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث وحكاية الفاظه انتقل إلى مراتب الرواية عن غير الصحابة في تحمل الحديث وأدائه وأعلى مستند غير الصحابي قراءة الشيخ فإن قصد اسماعه وحده أو أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقل أنبأنا ونبأنا وهي مرتبة كما ذكرت وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ هذه أولى المراتب السماع السماع يعني أن يسمع الحديث من قراءة شيخه للحديث يجلس أهل الحديث في المجلس والشيخ المحدث يقرئهم الحديث أو يسمعهم الحديث فالذي يقرأ الحديث من؟ الشيخ سواء قرأه من حفظه أو من كتابه الذي يرويه بيده فيقول لهم حدثني فلان عن فلان ويسوق بسنده الحديث أو الأثر موقوفا أو مرفوعا اعتبروا هذه أعلى المراتب وهي أن يقرأ الشيخ ويسمع الراوي أن يسمع التلميذ قراءة الشيخ قال فإن قصد اسماعه وحده أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبارنا وقل أنبأنا ونبأنا يقدمون السماع على العرض عند الأكثر عند أكثر المحدثين يجعلون السماع مقدما قالوا لأن ذلك هو أعلى ما أخذه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يسمعون حديثه فيروونه عنه فجعلوا مراتب كل من يأتي بعده من الطبقات محمولة على تفضيل السماع لأنها الأصل في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة للأكثر وعن أبي حنيفة عكسه أنه في غير الصحابة يقدم كما سيأتي المرتبة الثانية قراءة الراوي للحديث على الشيخ مقدمة على سماعه إياه من الشيخ وعن مالك في الأشهر عنه تسوية بين الطريقتين وكذا البخاري وعامة علماء الحجاز والكوفة ليست هناك مفاضلة مطلقة في مجالس الحديث بين القراءة على الشيخ أو السماع منه بدأ المصنف رحمه الله بالسماع من الشيخ التي أسميناها قراءة الشيخ قال إن قصد الشيخ إسماع الحديث له وحده أو معه غيره فإنه يروي عنه بقوله أسمعنا أو حدثنا وأخبرنا لأن الشيخ قصد إسماعه للحديث ليرويه له قال وقل التعبير بهذين اللفظين أنبأنا ونبأنا قل استعمال هذين اللفظين لكثرة استعمالهما في الإجازة كما سيأتي بعد قليل فإن كانت الطريقة التي يأخذ بها التلميذ الحديث عن شيخه إجازة ليس قراءة ولا سماع يقول أنبأنا ونبأنا أما هذه فيغلب فيها ما أسبق في كلام المصنف أسمعنا وحدثنا قال وهي رتبة كما ذكرت وله إفراد الضمير يعني يقول سمعته وحدثني وأخبرني ومعه غيره وجمعه منفردا يعني أن يقول أسمعنا أو سمعنا أو أخبرنا أو أخبرني كل ذلك قال وإلا يعني إن لم يقصد الشيخ الإسماع قال سمعت وحدث فرق بين أسمعني وسمعت أسمعني قصد اسماعي وسمعت يعني سمعته يقول ولو لم يقصد إسماعه كيف ما قصد إسماعه؟ كان يجلس الشيخ يقرأ حديثه يذاكره به أو يراجع محفوظه فكونه سمع منه من غير قصد الشيخ إسماعه إياه لا يجعلون ذلك حملا له مباشرا للحديث فلا يقول اسمعني يقول سمعت أو يقول حدث وأخبر وأنبأ ونبأ على خلاف سياتي أيضا بعد قليل في مسألة الإجازة إن لم يقصده به فإنه لا يصح له أن يروي ذلك عنه نعم أحسن الله عليكم ثم قراءته أو غيره على أو الشيخ أو غيره ثم قراءته أو غيره على يعني الشيخ يعني قراءته أو قراءة غيره على الشيخ ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق المرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ الحديث على الشيخ والشيخ يسمع هل هذا كاف في الرواية لأن يقول فيما بعد أخبرني أو حدثني الجواب نعم بش بالقيد الذي سأتي بإقرار الشيخ بأن يقول له نعم أو يقول له هكذا أو يسكت إقرارا بقيده المعتبر بلا موجب يعني لا يكون غفلة ولا نوما ولا سهوا فيكون بمثابة القراءة عليه طيب. اعتبروا الرطبة الثانية قراءة التلميذ للحديث على الشيخ فإذا قرأ الحديث أو الجزء أو المتن من متون الحديث وأتمه والشيخ مقر له ووافق ما سمعه عليه وهو يقرأه كان ذلك إذن له بأن يروي الحديث عن شيخه هذه المرتبة تسمى القراءة فإن قرأ غيره كانوا في مجلس والذي يقرأ أحد التلاميذ أحد الطلاب قال أو قراءة غيره على الشيخ إذا هذه أيضا سماع الراوي للحديث بقراءة غيره المرتبة الأولى سماع الحديث من الشيخ وهذه ليست مثلها لأن الذي يقرأ الآن ليس الشيخ المجيز بالسند بل تلميذ مثله ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه بهذا القيم لأنه لو قال حدثنا وأخبرنا انتقلت إلى الأولى من غير قيد أن يكون الشيخ هو الذي يقرأ فكيف يفرقون في الرواية بين ما سمعه التلميذ على شيخه من قراءة شيخه وما قرأه التلميذ على شيخه فإذا قال حدثنا وأخبرنا بإطلاق فالمقصود أنه سمعه من الشيخ وإذا قال حدثنا وأخبرنا قراءة عليه يعني هو الذي قرأ على الشيخ فلذلك قال من يقول فيه ما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ثم قال ويجوز الإطلاق من غير قيد وعندئذ يستوي حدثنا وأخبرنا بين ما سمعه من شيخه وبين ما قرأه هو على الشيخ وهذا عند أحمد والبخاري أيضا وعامة علماء الحجاز والكوفة ومنعه بعضهم كإسحاق ابن راهوية وابن منده وابن عيينة وابن المبارك وقالوا هذا يشبه الكذب إذا قال حدثنا وأخبرنا وهو لم يسمعه من الشيخ وإنما قرأ ولم يقيد بقوله حدثنا وأخبرنا قراءة عليه فيكونوا كذبا وعلم رعاك الله أن هذا إنما كان في الأزمنة الأولى حيث كانت الرواية هي العمدة في أخذ الحديث وحمله وأدائه والشأن اختلف كثيرا في الأعصار المتأخرة فإذا وقفت على شيء من الخلاف فلا تعدن ذلك نوعا من تشدد أهل العلم أو تكلفهم وأنه ما الفرق لو قال حدثنا وأخبرنا وسكت أو قال حدثنا وأخبرنا قراءة عليه لا هذه عندهم كانت في غاية الاعتبار المحدثون رحمة الله عليهم وهم من حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم احتياطهم وشدة تحريهم أعظم الأثر في حفظ السنة التي بين أيدي الناس اليوم ما دونت الدواوين ولا حفظة الروايات ولا غربلت الطرق والأسانيد إلا بمثل هذا الصنيع فرحمة الله عليهم جميعا فهذا الصنيع منهم هو صيانة للسنة وتحر في إثبات روايتها لإثبات نسبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن يعني لما قال المصنف قراءته أو قراءته غيره على الشيخ بالسماع بعض المتقدمين أيضا يمنع أن يستجيز الراوي للحديث إذا كان غيره يقرأه على الشيخ إذا ما قرأ هو بنفسه أو سمعه من الشيخ يمنع ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صحة هذا النوع قال وقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة زمان الحافظ ابن حجر عن في قرن التاسع الهجري والتي قبلها والأزمان التي قبل زمنه رحمه الله تعالى نعم رحمه الله قال رحمه الله وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره إذا سكوت الشيخ أو يقول كلما قرأ الراوي حديثا من أحاديث الشيخ بأن يأخذ جزءا من أجزائه أو حديثا من حديثه أو نسخة انتسخها من نسخة الشيخ ثم يعرض عليه الأحاديث بأن يقول للشيخ حدثكم فلان أن فلان ابن فلان إلى آخر السند والشيخ إما يسكت أو يقول عقب كل حديث نعم ويثبت الإقرار صراحة أو ضمنا قال هو كإقراره قال سكوت الشيخ بلا موجب يعني بلا موجب للسكوت سوى الإقرار لأنه لو كان موجب السكوت أمرا آخر مثل النوم غفى الشيخ في المجلس والتلميذ يقرأ فلا يعدون هذا إقرارا أو كان صاحب غفلة أو من عرف ممن كبر سنه وبدأ يضعف إدراكه إذا طال المجلس فإن كل ذلك من ما سبق ذكره حرص الرواة وأئمة الحديث على التحري وضبط الرواية في كل شيء يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحرم إبدال ويحرم ويحرم إبدال الشيخ كقول إبدال قول الشيخ ويحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بأخبارنا وعكسه. هذا أيضا مما قصده بعض الأئمة المتقدمين من باب تمام الحرص والرواية يحرم إذا قال الشيخ شيخك إذا قال في سنده حدثني فلان فلا تأتي أنت فتقول قال شيخي أخبرنا فلان إذا قال في سنده حدثنا فحافظ عليها كما هي وإذا قال أخبرنا فحافظ عليها كما هي فلا يجوز لك أن تبدل حدثنا بأخبرنا لأن إحداهما محمولة على التفريق المتقدم محمولة إحداهما على ما سمعه من قراءة شيخه والأخرى محمولة على ما قرأه هو على شيخه فإذا بدلت فقد كذبت عليه فلذلك يمنعون ويحرمون ذلك وعن أحمد رواية أنه لا يحرم بل سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال قوله حدثنا وأخبرنا واحد وهذا أيضا مما اجتهد فيه العلماء ولهم فيه رسائل التسوية بين حدثنا وأخبرنا وممن اشتهر من الأئمة بالحرص وشدة التحري في التفريق الإمام النسائي رحمه الله وصاحب السنن فإنه ربما أورد للحديث الواحد طريقين لا تكاد تجد تفريقا بينهما في شيء مما أورده فأعاده بطريق آخر إلا الاستبدال بين حدثنا وأخبرنا في بعض براتب بروايته للحديث رحمة الله عليهم جميعا بسم الله عليكم قال رحمه الله ويحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ كل هذا أيضا معطوف على قوله يحرم يعني ويحرم رواية ما شك في سماعه ذكر الأمدي ذلك إجماعاً ايش يعني ما شك في سماعه يعني هو عنده أجزاء من حديث وقد ارتحل رحلة فلقي في ذلك البلد عدداً من المحدثين وجلس في مجالسهم لكنه وقع عنده شك أكان هذا الحديث الذي بيده أو ذلك الجزء أو تلك الصحيفة هي من سماعه على الشيخ فلان أو فلان ولم يقيد شيئاً يزيل به الشك واللبس إن شك في سماعه فيحرم حكى الأمدي ذلك إجماعاً قال لأن الأصل عدم السماع قال ويحرم أيضا مشتبه بغيره رواية مشتبه عليه بغيره عنده مجموعة مرويات ولا يرويها من سماعه من ذلك الشيخ أو من غيره ومستفهم من غير الشيخ يقول في مجلس فربما غاب عنه سماع بعض لفظ شيخه في الحديث أو أسماء في رواة الحديث أبهمت على مسمعه فما سمع فكلما قرأ شيخه إسنادا أو متنا التفت إلى جلسه فقال إيش يقول الشيخ ويصحح من سماع قرينه قال محمد بن عبيد الله أو عبد الله قال لا عبيد الله فيصحح ثم جاء لللفظ فقال إيش قال الشيخ وجلس يصحح هكذا فهو عند عندئذ استفهم من غير الشيخ يعدون ذلك مما تسقط به روايته عن الشيخ فلا يحل أن يقول حدثني الشيخ فلان لأنه إنما استفهم من غيره وأخذ ما تعلق بسند الحديث أو متنه من غيره وليس منه نعم. وعن أحمد رواية أن ذلك مما يصح العمل به لأن العمل بالظن مجزء وكاف نعم حسن الله إليكم <سؤال> لا ما ظنه مسموعه أو من مجتبه بعينه يعني لا يحرم أن يروي ما ظنه مسموعا فرق بين الظن والشك الشك است... الاحتمال المستوي للطرفين فلم يغلب على ظنه السماع من عدمه لكن الشك الشك دون ذلك يغلب على ظن أو يظن أنه سمعه لكن تطرق إليه الشك فإن كان مجرد ظن فإنه لا يحرم لأن الظن يعمل به فيبقى يرويه عن شيخه أو كذلك إذا اشتبه بعينه لاشتبه بغيره مطلقا على الإبهام نعم رحمه الله عليكم. قال رحمه الله ولا يؤثر منع الشيخ ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح لو أن الشيخ منع التلميذ أن يروي ذلك الحديث أو تلك الرواية عنه قال لا يؤثر منع الشيخ فله أن يروي ولو منعه الشيخ قال بلا قادح ما لم يكن منع الشيخ قادحا كأن يقدح في راويه الذي يروي عنه أنه كان كذا أو يتهمه في خلوقه أو ديانته أو ضبطه فما لم يكن قادح فإن منع الشيخ لا يؤثر ثم مناولة مع إجازة أو إذن، ولا تجوز بمجردها ويكفي اللف ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن. هذه المراتب بعدما تقدمت المراتب الثلاثة الأولى، قراءة الشيخ، وقراءة التلميذ على الشيخ، وقراءة غير التلميذ، تلميذ آخر على الشيخ وهو يسمع، وانتهى مما يتعلق بها من مسائل انتقل الآن إلى المناولة والإجازة والمكاتبة، والأصل عند المحدثين التفصيل بينها على مراتب المناولة أن يناوله الشيخ كتابه الذي يرويه يعطيه للطالب فهل مجرد المناولة إذن في الرواية؟ ها هنا خلاف منهم من يقول إذا ناوله لا بد أن يكون ذلك مقرونا بالإذن فيقول له اروي هذا الجزء عني أو اروي صحيح البخاري هذا عني فيناوله إياه فالمناولة وحدها هل تكون كافية أو لا بد من الاشتراط بالإذن أو الإجازة أن يقول أجزت لك أن تروي هذا الجزء عني أو هذا المسند عني قال رحمه الله وقد جمع بين هذه المراتب ثم يعني بعدما تقدم المراتب ودونها في الرتبة مناولة مع إجازة أو إذن تجوز الرواية بها وهذه التي عليها المعول عند المتأخرين في الغالب فإنه لما دونت الدواوين وصنفت المصنفات وأصبحت الأسانيد إنما تصل الرواة في تلك الأحاديث إلى تلك الكتب بأسانيدها أصبحت الإجازة واتصال السند شرفا ينتسب به صاحبه إلى سلسلة الحديث رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنك سواء صح سندك الذي تروي به عن شيوخك إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم فإنه لا عبرة بصحة سندك إلى البخاري أو ضعفه فالحديث في البخاري أو في مسلم أو في الترمذي أو في, ابن أبي في أبي داود ونحو ذلك قال رحمه الله ثم مناولة مع إجازة أو إذن يقول أجزت لك أو أذنت لك ولا تجوز بمجردها يعني مجرد المناولة من غير إذن ولا إجازة لا تجوز الرواية ويكفي اللفظ يعني في الإجازة بعض المتقدمين أيضا منع الرواية بها بعيش؟ بالمناولة يقول شعبة رحمه الله لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة وكذلك يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله لو صحت الإجازة لبطل العلم يعني حياتهم التي أفنوها في الرحلة أحدهم يرتحل سنوات عمره كلها يطوف بلاد بالعراق بين الكوفة والبصرة إلى الشام إلى فلسطين إلى كثير من دول الإسلام وحواضره إلى الحجاز إلى مكة والمدينة إلى اليمن يلقى عبد الرزاق الصنعاني هناك ويعود في رحلة طويلة تفنى فيها الأعمار ثم يأتي هذا ويكتفي بإجازة ومناولة في كتاب مدون ويقول أجزت لك هذا أيضا لا تفهمه على التشدد والتعنت والمبالغة لكنها حياة عاشوها رحمة الله عليهم بهذا الصنيع فيقول لو صحت الإجازة لبطلة الرحلة ويقول أبو زر على بطل العلم نعم يقصدون هذا تماما لكن هذا في أزمانهم رحمة الله عليهم لما كانت الرواية تحصل بالرحلة ولما كان اتصال السند مقتصرا على اللقاء ثم اللقاء انظفرت ظفرت بشيخ في بلده وحضرت مجلسه وكتب الله لك أن تسمع منه الحديث فكم يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة ستبقى لتحمل عنه وقر بعير من مرويات إن كان من كبار المحدثين الحفاظ هذا باب كبير عاشوه رحمة الله عليهم قال المصنف المناولة مع الإجازة والإذن ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ قال ومثلها مكاتبة مع إجازة المناولة أن يكون بين يدي شيخي فيناوله الكتاب المكاتبة أن يكون في بلد آخر أو محلة أخرى فيكتب له كتابا فيجيز له فيه أو يؤذن له فيه وهذا يعني المناولة مع الإجازة أو المكاتبة مع الإجازة أعلى من الإجازة مجردة عند المحدثين أن يقول لك أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو السنن الأربع أو مسند أحمد أو موطأ مالك مجرد الإجازة من غير مناولة ولا مكاتبة هي أقل درجة عند المحدثين من المناولة المقرونة بها وكذلك المكاتبة نعم أحسن الله وريكم قال رحمه الله ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكسه فعام لعام ثم مكاتبة بدونها ويكفي معرفة خطه هذه مراتب الإجازات وتقدم أن أعلاها المناولة مع الإجازة أو المكاتبة مع الإجازة قال ثم يعني بعد ذلك في مراتب الإجازة إجازة خاص لخاص أن يجيز الشيخ لراو مخصوص بعينه رواية حديث أو كتاب أو مروي بعينه فيقول له أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو موطأ مالك أو مسند أحمد رحم الله الجميع فهذه إجازة خاص لخاص ثم يليها إجازة عام لخاص يقول أجازت لفلان جميع مروياته أجاز خاصا لكن بأي شيء بعامة مروياته ثم عكس ذلك أن يجيز إجازة خاص لعام أن يقول مثلا أجزت لكم صحيحة البخارة أجزت لكل من حضر أو لطلاب المدرسة أو لطلاب الجامعة أن يروي عني صحيح البخاري فيجيز عاما بشيء خاص قال فآخر المراتب إجازة عام لعام أجزت كل أحد بجميع مروياتي فيجعل الإجازة عاما بعام يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله ولذلك تحفظ في محله عند المحدثين ويجعلون الإجازة مبناها على التساهل فإذا أضيف إلى ذلك التساهل توسع مبني على تساهل ازدادت ضعفا وإذا علمت أن الإجازة في القرون المتأخرة كالتي نعيشها وما سبقها من قرون ليست متوقفة على إثبات الحديث وصحة نسبته إلى من يتصل إليك سنده به ولكن هو الشرف والانتساب إليه للاتصال بجملة أهل العلم علمت أن هذا ليس هو المقصود وإنما تحمل الإجازات ويحمل أيضا ترخيص أهل العلم في بذلها وتيسير تقريبها لطلبة العلم أن ذلك من باب التشرف بالانتساب إلى سلسلة الحديث وليست متعلقة بصحة الرواية أو إثباتها قال ثم مكاتبة بدونها أن يرسل إليه كتابه أو مروياته من غير أن تقرن بإجازة قال ويكفي معرفة خطه أن يكون التلميذ يعرف خط شيخه أو رآه وهو يكتب أو شهد عنده أن هذا هو خط فلان فيكون هذا نوعا أيضا موجودة في كتب المحدثين وفي كتب المصطلح خصوصا تجوز إجازة بمجاز به لو أنك أجازك بعض شيوخك بكتاب أو بحديث هل يجوز لك أن تجيز غيرك؟ الجواب نعم قال تجوز إجابة بمجازم به فأنت فعندئذ ستقول له أجزت لك ما أج ما أجازني به فلان أو ما أجيزي لي من فلان وفلان قال وتجوز أيضا إجابة لطفل ومجنون وغائب وكاثر كل هؤلاء ليسوا من أهل الرواية أدائا لكنهم من أهلها تحملا ولذلك كانوا يأتون بأطفالهم صغاراً في مجالس المحدثين ليشهدوا الإجازة وتدون أسماهم أيضاً في طباق الحديث ويكون لهم شرف تحصيل الرواية إذا كبر أحدهم فالطفل والمجنون والغائب أيضاً كما سيت الإجازة لغائب والكافر كذلك لأنها إباحة الرواية ويعتبر خلاف هذه الأوصاف حال الأداء ومن اللطائف في ذلك ما ذكر أنه في زمن الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى في دمشق كان طبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث وهو يهودي يسمع الحديث على أبي عبد الله بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه أن يروي وهو من جملتهم كان يأتي فيحضر المجالس ويسمع الحديث وهو من جملتهم وكان السماع والإجازة بحضرة مزي الإمام الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكره وهدى الله اليهودية ذلك للإسلام فحدث بما اجيز وتحمل الطلاب عنه يقول الحافظ العراقي رحمه الله ورأيته ولم أسمع منه ما رضي أن يتحمل عنه وتركه فهذا مما جرى عليه صنيعهم رحمة الله عليهم نعم قال لا بمعدوم مطلقا يعني لا تصح الإجازة لمعدوم ولعل الصواب لا تجوز لمعدوم الإجازة لمعدوم إما معدوم من أصله كأن يقول أجزت لمن يولد لك وأنت ما تزوجت بعد فأجاز لمعدوم أو لمعدوم تبعا أن يقول أجزت لك ولنسلك من بعدك وهذا كله أيضا محل خلاف فإن من أهل العلم ترخص في ذلك وبنوه على أصل التساهل في الإجازة خصوصا في العصار المتأخرة كما تقدم قال ولا تصح لمجهول كقوله أجزت لرجل وهذا مبهم فلا يدر من هو أو قال أجزت لعبد الله ولم يعلم أي الأعلام المسمى بعبد الله مقصود بتلك الإجازة قال ولا بمجهول أجزت لك شيئا من مروياتي فهذه إجازة باطلة لأن ما علمت متعلقها أو أجزت لك بعض مروياتي قال ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله أقول لك أجزت لك مروياتي وما سأجاز به فهذا أيضا إحالة إلى مجهول لا تصح الإجازة به وتبطل نعم سن الله قال رحمه الله ويقول أجاز لي ويجوز حدثني وأخبرني إجازة إذا أجازك بعض شيوخك فكيف تعبر عن ذلك حال روايتك أو إجازتك لغيرك تقول أجاز لي ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن نعم فتقول أجاز لي فلان أو حدثني فلان إجازة أو أخبرني فلان إجازة فلا بد من تقييد ذلك بالإجازة لا إطلاقهما فيهن ما تقول حدثني وتسكت وأخبرني من غير التقييد بالإجازة وجوزه الزهري ومالك وجمع من أهل العلم لأنها كالسماع عندهم تكون الإجازة محمولة على اتصال السند كالسماع نعم رسال الله إليكم قال رحمه الله ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ماذا لو أوصى بعض المحدثين بكتبه إلى فلان هل هذا إجازة؟ هي وصية فإذا مات انتقلت كتبه إليه ويذكرون في ذلك أن أبا قلابة رحمه الله قال ادفعوا كتبي إلى أيوب يعني استختياني إن كان حيا وإلا فأحرقوها قال أيوب فسألت محمد بن سيرين فقلت إن فلانا أوصى إلي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال نعم فيجعلون هذا عن بعض السلف إجازة بالرواية بالوصية فإذا لا هي مناولة ولا هي وجادة ولا هي إجازة ولا مجرد وصية كسائر الوصايا. قال أفأحدث بها عنه فقال ابن سيرين نعم ثم قال لي بعد ذلك لا أمرك ولا أنهاك كأنه توقف فيها فلم يرى ذلك مسوغا بالرواية ولذلك قال المصنف ولا تجوز رواية بوصية بكتبه نعم ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ولا بوجاده وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان نعم حتى الوجادة يعني ما وجد من لما كانت الكتب تخط بأيدي أصحابها فإذا وجد كتابا بخط الشيخ وعرفه لا يجوز أن يروي بمجرد الوجازة ما لم تكن بإحدى الصور المتقدمة نعم ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سماعي أو روايتي أو هذا بخط ويعمل بما ظن صحت صحته من ذلك لا يجوز أيضا الرواية بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو هذه روايتي أن يكون الشيخ جالس في مجلس فيقول هذا المجموع أو ذلك الجزء أو ذلك الحديث من روايتي أو من سماعي على فلان كونك سمعت هذا في مجلسه هي إجازة لك بأن تروي عنه تقول أجاز لي وما أجاز لك فلا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ هذا السماعي وهذه روايتي ولا برؤية خط الشيخ وجدت مخطوط له في إحدى المكتبات بخط يده وجدته يروي بسنده فكونك وجدته بخط لا يجوز لك أن تقول أجاز لي فلان أو أخبرني أو حدثني وذهب جمع إلى جواز ذلك من وجد أو من سمع قول الشيخ هذا سماعي وهذه روايتي كابن جوريج وابن حزم والرامة هرمزي وغيرهم من الأوائل جوزوا أيضا الرواية بمجرد ذلك وقال هذا فيما يتعلق بالرواية طب ماذا عن العمل فرق بين الرواية والعمل فلو وجدت بخط الشيخ أو سمعت الشيخ يقول هذا سماعي قالوا فالعمل يجوز العمل بما ظن صحته من ذلك لعدم توقف العمل على الإجازة بالرواية هذا باب وهذا باب وعمل الصحابة رضي الله عنهم بما وجدوا من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقادير الزكاة وأنصبة الصدقات كان هذا عملا بما لم يتحقق لبعضهم روايته فالباب فالرواية باب والعمل باب آخر ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة وقيل بل العمل مثل الرواية فما لم تتحقق الرواية لا يتحقق العمل ونقله القاضي عيام رحمه الله عن الأكثر والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه من رأى سماعه رأى سماعه مدونا في طباق السماع على الإمام الحافظ فولان والشيخ فولان وأنه كان ممن حضر المجلس لكنه ما ذكره الف فله روايته لأن هذا مثبت بكتابة وجدها وعمل به إذا ظنه خطه هذا عند أحمد والشافعي وأبي محمد ويوسف وأبي يوسف وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال لا حتى يذكر سماعه فيرويه وإلا فلا نعم رحمه الله عليكم فصل نقل الحديث بالمعنى قال رحمه الله لعارف نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى وهو وحي الروي مطلقا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ هذه المسألة التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل اعلم رعاك الله أن المسألة مقيدة بقيود أولها أن يكون الموضع مقيدا بمن يعرف المعنى فإن من لا يعرف لا يجوز له إلا الاقتصار على اللفظ الذي يروي به النص لأنه إنما يجوز المعنى لمن يعرفه فإنه يستبدل لفظة بأخرى مرادفة أو قريبة تؤدي الغرض أو تحقق المعنى وقيد آخر أيضا كما سيأتيكم ألا يكون هذا من الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الأذكار فإنه لا يجوز روايتها بالمعنى ومنهم من خص ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فقط فإنهم يجوز لهم النقل بالمعنى دون غيرهم ومنهم من قيد ذلك بحال النسيان فقط ومنهم من قيد ذلك بالأحاديث الطوال التي يعسر ضبط حفظ ألفاظها فيجوز روايتها بالمعنى وهذا الذي نقل المصنف ومذهب الآئمة الأربعة يجوز نقل الحديث بالمعنى وعمدة ذلك ما قال المصنف أنه ليس بكلام الله تعالى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لفظا متعبدا به ينبغي الاقتصار عليه ويحرم تغيير لفظة فيه هذا المأخذ هو الذي نقل عنه المصنف رحمه الله على الأربعة الذي عليه جماهير العلماء مطلقا وعليه العمل وقد روى ابن مند في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحل حراما ولا تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأسا الحديث يعني ذكره غير واحد كالخطيب في الكفاية والسيط في تدريب الرواية وقالوا إنه مضطرب لا يصح بل حكم علي بن الجوزي بالوضع لكن مع ذلك لما ذكر هذا الحديث للحسن البصري قال لولا هذا ما حدثنا إيش يعني؟ يعني لو اقتصر في الحديث الرواية باللفظ وحرم تبديله بما يقوم مقاه في المعنى لأغلق باب الرواية وما استطعنا التحديث قال لولا هذا ما حدثنا وكم من أحاديث يرويها كبار الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه أو غيرهم ثم يقول أحدهم أو نحو هذا أو فوق هذا أو قريبا من هذا احتياطا منهم رضي الله عنهم في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى إذن هذا ديدنهم رحمة الله عليهم وصنيعهم الذي تناقلوا به رواية الحديث والأمر كما تقدم بذلك القيد لا يكون من المتعبد بلفظه وأن لا يكون من جوامع الكلم يعني ماذا عسى شخص أن يعبر بالمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فأي معنى يمكن أن تستبدل به اللفظ لتعبر عن شيء يقوم مقامه إن جئت للمعنى فأنت تحتاج إلى ثلاثة أسطر لتؤدي معنى هدين الكلمتين على الأقل، قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، إن غاب عنك اللو فأردت أن تعبر بالمعنى فستنتقل إلى ما يطول بسطه وشرحه وتعداد لفظه، وكذلك قيد بعضهم كما سيأتي في كلام المصنف أن لا يكون في الكتب المصنفة، فإن كتابا مصنفا ولفظه مضبوط وحاضر، فإنك لا ترويه بغير لفظه وستقتصر على ما أورده، مصنفه قال وهو وحي الروية مطلقا السنة مطلقا وحي لأصل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولهذا يقول أهل العلم الوحي نوعان وحي متلو وهو القرآن ووحي غير متلو يقصد نبيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نها أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال فكالقرآن نعم إن بين عليه الصلاة والسلام أن الله أمر أو نهى فإذا هو أمر الله ونهي الله وإن كان الذي يرويه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن حجة وكالقرآن ينبغي الحفاظ عليه بلفظه يروي عن نبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن قال إني عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا فهذا كالقرآن يعني في إثبات حجيته وتجويز وترجيح الاقتصار على لفظه وأما رواية الحديث بالمعنى فإنه مما منعه بعض أهل العلم اختاره ابن سيرين وثعل بن الحنابل ونقل عن الإمام مالك رحم الله الجميع بسم الله عليكم الله رحمه الله وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه لا تغيير الكتب المصنفة جائز إبدال لفظة رسول بلفظة نبي في الحديث يعني بدل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا نعم يجوز قال أحمد وقد سأل ابنه صالح عن إبدال الرسول بالنبي أو العكس قال أرجو أن لا يكون به بأس فإن كان جائزا فلماذا لم يأذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد في حديث ذكري النوم أن يستبدل لفظة بلفظة إن كان يجوز تبديلها لما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فلما قال خالد ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك ها؟ من الأذكار طيب والسؤال أيضا سيأتي حتى وإن كان من الذكر فإن كان النبي هو الرسول فلماذا ما وجه عدم قبوله عليه الصلاة والسلام تبذيل لفظة النبي بالرسول ونبيك الذي أرسلت فلما قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ها هو تعبد بس إذا كان اللفظ ذاته فلماذا منعه وأعاد عليه حتى يحافظ اللفظ طيب ما رأيكم يكون هذا واجب للشهر القادم ذكر شيخ النساء من تيمين رحمه الله ثلاثة فوائد في عدم قبول عليه الصلاة والسلام استفدال لفظة نبي برسول في هذا الذكر خاصة لعلكم تقيفون عليها نعم حسن الله أريكم قال رحمه الله ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما وإن أنكره ولم يكذبه عمل به لو كذب الشيخ رواية التلميذ عنه أو غلطه الأصل هو الشيخ والفرع هو التلميذ فلو كذب الشيخ الرواية أو غلط الراوي في روايته لم يعمل به ليش ما عمل؟ لأنه تعارض عندك الراوي مع شيخه الراوي يروي الحديث والشيخ ينكر أو يكذب الرواية قال لا يعمل بها عدم العمل بها لتناقض موقف الشيخ وتلميذه أليس كذلك؟ هذا التناقض مرده إلى خطأ أحدهما أليس كذلك؟ هل هذا قدح في أحدهما على الإبهام فتطرح شهادة الاثنين لأن أحدهما كاذب؟ قال المصنف رحمه الله ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما هذا لا يؤثر في عدالتهما غاية ما في الأمر اختلاف حصل ولا يدر أيهما على الصواب واختار جماعة بقاء العمل بالرواية ولو حصل الغلط أو التغليط والتكذيب من الأصل وهذا الذي رجحه عدد كالسمعاني وابن القطان والماوردي وابن السبكي قالوا لأن الفرع قد يضبط ما نسيه الأصل فطالما هو ضابط لما يروي فيبقى الأصل على بقاء ما رواه عنهم قال وإن أنكره ولم يكذبه هذه أقل عمل به فهذا لأنه عدل ولم يكذب وعن أحمد رواية أنه لا يعمل به كالتي سبقت وبها قال كثير من الحنفية نعم حسن الله إليكم وإن أنكره ولم يكذبه عمل به وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى ان تعدد المجلس أو اتحدى وتصورت غفلة من فيه. وتصورت وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. أو جهلا أو جهلا الحال. وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب مرجح وإرراها مرة وتركها أفرة فك تعدد رواه. فكتعدد رواه هذا الباب أيضا من أدق أبواب المصطلح أو من أبواب الحديث دراية ورواية مسألة زيادة الثقة ويفرقون بين الزيادة غير المخالفة والزيادة المخالفة ويفرقون أيضا بين مخالفة الراوي لجمع من الثقات أو مخالفته لمن هو أوثق منه ويجعلون مخالفة الضعيف أشد من مخالفة الثقة كل ذلك مبسوط بتفصيل فاجاز هذا في كتب الأصول واختصاره على هذا النحو فوق أنه لا يستوفي ما يقرره أهل الصنعة من المحدثين فإنه أيضا يخشى من الخلل فيما لو طريبا طرد هذا التقعيد القاصر قال رحمه الله وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى يعني سواء كانت الزيادة من اللفظ أو من حيث المعنى قال تقبل الزيادة مطلقا بهذا القيد إن تعدد المجلس أي مجلس المجلس الذي يروي فيه الثقة هذا الحديث، كأن يكون من أحد أصحاب الزهري وأصحابه عدة، فآتى هذا الثقة من رواة الحديث عن الزهري يروي الحديث بسنده الذي يرويه عنه الآخرون من أصحاب الزهري، فاتحد المجلس أو تعدد ها هنا احتمالات، فإن تعدد المجلس بأن يروي الثقة الحديث عن الزهري بغير ما رواه الآخرون، وقد كان مجلسا آخر، فيجعلون هذا حديثا مستقلا تقبل فيه زيادة الثقة وإذا اتحد المجلس فإنما تقبل زيادة الثقة فيما لا يرويها غيره إذا تصورت غفلة غيره يعني إذا تصورنا كان هو الضابط المتقن وأن غيره كان أقل منه إتقانا أو ممن يوصف بعدم الضبط أو بقلته وإلا فلا إن كان المجلس واحدا ثم يزيد أحدهم في الحديث ذاته في المجلس ذاته ما لا يرويه غيره فالغالب على الظن أن الكثرة أضبط وأن واحدا لو تفرد فنسبته إلى الوهم أقرب من نسبة الجماعة إليه هذا التقعيد الموجز المختصر كما قلت لك نظريا قد يبدو معقولا ومنطقيا هذا إذا كانت الزيادة غير مخالفة أما إذا خالفت قال وإن خالفت المزيد تعارضا إن خالفت زيادة الثقة الرواية غير المزيدة إذن هي مخالفة وعندئذ سيكون تعارض فالحكم قال يطلب الترجيح طب إذا كان الذي يزيد هو الراوي نفسه روى الحديث مرة بالزيادة ومرة من غير زيادة وهذا يحصل عند كبار المحدثين المكثرين من الرواه في الطبقات الأولى كسعيد بن المسيب أو كزهري أو كغيره من كبار المحدثين قال الرواها رواها مرة وتركها مرة فتعامل معاملة تعدد الروا يعني فيكون الترجيح بالأكثر يقول ابن الصلاح الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة هذا يعامل بقاعدة عامة تكون أصرا فيما جاء هنا في زيادة الثقة فيما سبق في مسألة منع الشيخ والإجازة وأيضا أنواعها ومراتبها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في باب يعني قلناه غير ما مر في مسائل الحديث التي ترد في كتب الأصول مختصرة يقول رحمه الله في المسودة وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل وأهل الحديث أعلم يعني تفصيل يحمل أحدهم على قبول الزيادة في حديث ما لرواية فلان بعينه ولا يجرون الحكم ذاته في حديث آخر للراوي نفسه أحيانا أو لغيره من الرواة فليست قواعد جامدة بل هم يعملون بما يقفون عليه رحمة الله عليه من المرويات والطرق والأسانيد ورب حديث أورث عندهم من المعرفة بطرقه وسائر ما يتعلق به وبعض علليه القادحة أو الخفية مما يقودهم إلى الحكم بشيء يختلف عما يحصل في غيره من الأحاديث وهذا عندهم باب كبير متسع وأمثلة هذا وأسردها عليكم يعني تباعا مثال زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة رضي الله عنهم الحديث المشهور القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث صحيح ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر فيه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ذكرني عبدي تفرد بالزيادة عبد الله لكنه ليس بثقة وفيه مقال فهذا لا يصلح مثالا صحيحا لزيادة الثقة ومثال آخر ايضا حديث ابن عمر في صدقة الفطر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر إن فرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح حديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم زاد فيه يحيى بن محمد عن زكريا بن إبراهيم عن عبد الله بن مطيع أو إناء فيه شيء من ذلك وحيانا كما قال المصنف أن يكون الذي يزيد تارة وينقص تارة هو الراوي نفسه وليس رواة متفاوتون أيضا حديث سفيان بن عيينة عن حديث سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله بسنده لعائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن خبأنا لك حيسا قال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قر واسنده وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزاد فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة فتارة تحصل الزيادة من الراوي نفسه وتارة من غيره والمسألة متعلقة عند أهل العلم بما لا يضطرد قاعدة واحدة تجري في كل أنواع الحديث المزيد والله أعلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب, الم... فيطلب مرجح وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواه وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا وإن كان غيره فكزيادة نعم أيضا ها هنا مسألة أخرى إذا أسند الراوي ما أرسله أو وصل ما قطعه أو رفع ما وقفه من هو؟ هو نفسه يعني يسند تارة ما كان أرسله قبله أو وصل ما قطعه أو رفع ما وقفه قبيلا مطلقا وإن كان غيره ما يعني وإن كان غيره إن كان الذي يسند المرسل أو يصل المقطوع أو يرفع الموقوف غيره أكزيادة يعني عاملها معاملة الزيادة التي تقدمت لأنها زيادة ومن المحدثين من يرى أن الحكم لمن أرسل وعن البخاري الحكم لمن وصل والكلام نفسه المنقول عن شيخ الإسلام قبل قليل وارد ها هنا الاسناد والارسال والوقف والقطع عند المحدثين مبني على صنعتهم لا على قواعد متطردة فلا ينبغي أيضا التعويل على بعض النقول ومن الخطأ أن تجد عبارة للبخاري أو لابن الصلاح هنا أو هناك فتقول هذا مذهب البخاري في هذا الباب جملة فكلما تعارض وصل ارسال قدمت الارسال بل ربما أعل الوصل بالمرسل والعكس فهذا أيضا لا يصح إطلاقه قاعدة مضطردة في كل أحاديث الباب بسم الله يريكم قال رحمه الله وحرم نقص ما تعلق بباق وسن ألا ينقص غيره ويحرم أن يروي من الحديث جزءا منه وينقص ما يتعلق به فيروي الحديث دون الاستثناء الوارد فيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار ويسكت طب ويقول حتى يبدو صلاحه واختلف المعنى يحرم نقص ما تعلق بباق يعني باللفظ الحديث كالاستثناء والغاية والصفاء التي تؤثر في معنى الحديث قال ويسن أن ينقص غيره أما ما لا يتعلق بالحديث جملة مستقلة هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث نعم وعامة صنيع الأئمة المحدثين في التبويب والتراجم هو الإجتسام من الأحاديث وأخذ الجملة الشاهد منها في المسألة لكن إيراد الحديث بتمامه سنة وهو صنيع مسلم رحمه الله في الصحيح نعم سنا الله عليكم قال رحمه الله ويجب ويجب عمل بحمل الصحابي ويجب عم ويجب عمل بحمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا تنافيا أو لا تنافيا أو لا كما لو أجمع على لو أجمع كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة ما مالموقف من الرواية التي يروي فيها الصحابي رضي الله عنه الرواية ثم يفسر الرواية باجتهاد منه فيحمل الرواية على أحد محاملها هذه مسألة المسألة الأخرى أن يكون للصحابي اجتهاد على غير ظاهر الرواية ففرق بين المسألتين المسألة الأولى أن يروي, أن يروي الصحابي الحديث ثم يصحب الرواية بتفسير يكون فيه اجتهاد منه على أحمل الحديث على أحد معنييه سواء كان المعنيان متنافيين أو, أو غير متنافيين مثال التنافي مثلا معنى القر فإن معنييه الطهر والحيض معنيان متنافيان فماذا لو جاء الصحابي وهو يروي حديثا ثم اجتهد ففسر القرأ بأنه حيض السؤال هل تجعل الرواية محكومة بهذا التفسير لأنه تفسير صحابي؟ اسمع يقول المصنف رحمه الله ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا؟ كما التفرق في البيع في خيار البيع أن يفسر بأنه تفرق بالأبدان كصنيع ابن عمر رضي الله عنه يروي الحديث ثم يفسر بأنه بالتفرق بالأبدان هل يجب لما يروي المالكية الحديث والإمام مالك رحمه الله يروي في الموطأ ثم لا يرى أن التفسير ابن عمر ملزم إذن ليس من مذهبه العمل بما حمل به الصحابي الحديث على أحد معانيه لأنه قد يقال التفرق بالأبدان وقد يقال التفرق بنية في العقد وهذا كاف فهذا مثال للمسألة قال رحمه الله في المذهب يجب العمل بحمل الصحابي كتفسير اللفظي بمعناه إذا كان مشتركا أو بتخصيصه إن كان عاما أو بتفسير أحد معانيه إن كان مترددا بعاني متنافية كالقرء كما تقدم أو لا كمثل التفرق بالأبدان في البيع قال كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا فإنه يجب الرجوع إلى ما فسر به الصحابي النص لا على غير ظاهره لا العمل لا يجب العمل بما فسر به الصحابي الحديث على غير ظاهره لأنه عندئذ سيتعارض ظاهر لفظ الحديث مع مع تفسير الصحابي وأنت إما أن ترجح روايته أو ترجح رأيه والعبرة بروايته لا برأيه ومن أهل العلم من قال بل هذا آكد للعمل برأي الصحابي فإن الرواية أمامه حاضرة ولو كانت غائبة عنه لكان محتملا أنه ما وقف على الدليل أما وقد وقف عليه ثم فسره بغير ظاهره دل ذلك على محمل حمله على ترك ظاهر ذلك الحديث ومثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غسل ولوغ الكلب في الإناء سبعا ثم هو يرى أن الغسل ثلاثا مجزئ فهو يفسر الحديث بغير ظاهره قال المصنف ويعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة يعني ولو كان المذهب عندنا الاحتجاج بقول الصحابي لكن إذا تعارض قول الصحابي مع ظاهر الخبر فمذهب أحمد على تقديم الخبر نعم بسم الله أليكم قال رحمه الله ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ نعم أي خبر يرويه الصحابي يخالف ما لا يحتمل تأويلا كحديث به رير أنه يقول ثلاثا والحديث سبعا فما في شيء يحتمل التأويل والذي لا يحتمل التأويل هو النص كالعدد أن الغسل من نائي الكلب سبع هذا نص لا يحتمل التأويل فأي شيء يخالف من اجتهاد الصحابة قال لا يرد الخبر بل العبرة بالخبر والأخذ بالرواية قال ولا ينسخ يعني لا تقول بل يحمل الخبر على أنه منسوخ غاب عنا ناسخه ووقف عليه الصحابي وإلا لم يقل ما قال وهذا المأخذ الذي قال به من أهل العلم من يرى تقديم قول الصحابي إذا خالف مرويه الذي وقف عليه لأن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أكثر حرصا على الاستمساك بالسنة والعمل بها من كل من جاء بعدهم يوم القيام فإذا ثبت عندنا أن أحدهم وقف على الحديث بل هو الذي رواه ثم لا يعمل به فإن هذا دلالة صريحة على وقوفه على محمل حمله على ترك العمل بالحديث فقد يكون ناسخا غاب عن لفظه أو روايته أو يكون تأويلا لم نقف على مستنده ويكفي ثبوت التأويل ذلك عن الصحابي رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر, أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم خبر الواحد إذا خالف عمل أكثر الأمة أو خالف القياس العبرة بالخبر مذهب أحمد رحمه الله قال مقدم من كل وجه وحكي هذا إجماعا وإنما الخلاف في بعض ما يروى عن أحمد في بعض المسائل أو في باقي المذاهب فإن من أهل العلم من يستثني من ذلك مثلا، خبر الواحد إذا خالف إجماع أهل المدينة كمذهب مالك رحمه الله بالصورة التي تقدم تحريرها آنفا في باب الإجماع، أو خبر الواحد إذا خالف عمل أكثر الأمة أو عمل الأمة، أو خبر الواحد إذا خالف القياس أو أصول القياس كما يقول الحنفية، وكل ذلك أمثلته تقدم بعضها في شروط العمل بخبر الواحد، وخلاف للحنفية ورواية مالك رحمه الله، والذي عد من أصول مذهب أحمد تقديم الحديث ولو ضعفت مرتبته أو مأخذه ما من كل وجه على باقي الأدلة كتقديمه على القياس ولو كان الحديث ضعيفا كتقديمه على قياس الأصول أو تقديمه على مجموع عمل الناس من بعدها أو ترك الفقهاء للعمل به ما لم يكن هناك مستند واضح في الدلالة والله أعلم بسم الله عليكم فلا رحمه الله ويعمل بالضعيف في الفضائل المقصود بالفضائل فضائل الأعمال كاثبات فضل ذكر أو صلاة أو عبادة ويرتب عليها أجر وثواب أو على فعل فينهى عنه تقبيحا ويرتب عليه عقاب يعمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال هذه الجملة على إطلاقها ظن بعض الناس أن المراد بها التمسك بأحاديث الفضائل جملة مهما كان ضعفها وربما قادهم هذا إلى التوسع فتمسكوا بشديد الضعف أيضا بل ربما بالواهي والمتروك والمحكوم عليه بالوضع كل ذلك ليس بمراد أهل العلم يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد هل هالمقصود بالتساهل في الأساند أنه يروي عن من هب ودب ومن يطرح روايته عن الكذابين والمتروكين الجواب لا لكنه لا يتعنى الثقات الذين يروي عنهم أصول الدين وأحكام العقيدة وأصول الشرائع وتشريع الأحكام وعنه رواية أيضا قال لا يعمل بالضعيف في الفضائل وعنه رواية لا يعمل به فيما فيه شعار للدين ما كان من الأعمال والعبادات من شعائر الدين فإنه لا يعمل به بالفضائل وكل ذلك منقول عن أصحابه في كتب الفقه ولهذا أورد ابن قدامة رحمه الله في المغني في صلاة التسبيح وذكر فيها الخلاف قال الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر واستحبها جماعة لا ليلة العيد يعني أن تصلى في غير ذلك الموطن ليش ليلة العيد لأن العيد شعيرا واعتبار تلك العبادة مع ضعف الحديث الذي فيها في مضنة شعائر الدين قال فدل ذلك على التفريق بين الشعار وغيره وإذا معنى قول يعمل بالضعيف الفضائل إنما يقصدون به أنه يسوق في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا إثبات السنة في الأصل هكذا لا يستقيم الاتجاه فيها لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل بالضعاف يعني بالحديث الضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا إذا فهمت هذا رعاك الله فهمت أن مقصودهم بالعمل بالحديث الضعيف هو أن يورد الحديث الضعيف شاهدا تنشط له النفوس في ترغيب عمل لا أن يكون مستندا في إثبات حكم تماما كما تساق المنامات استئناسا بها وكما يساق كلام السلف أحياناً في بعض فضائل الزمان والمكان حثا للنفوس على اقتنام الفضيلة وإلا فأصل الفضيلة لذلك الزمان أو المكان أو العمل ثابت في الجملة. بنصوص صحيحة ثابتة فإذا فهمت هذا فلا إشكال ولهذا يقول بعض الحنابل يعمل بالضعيف في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره وهذا كما قلت يعني يؤخذ به كما يصنع في إيراد المنامات وعبارات السلف الماثورة وكلماتهم التي تنشط لها النفوس في الإقبال على بعض أبواب الخير نعم سن الله إليكم فصل المرسل هذا آخر فصول باب السنة الذي نختب به مجلس الليلة بعمل الله. قال رحمه الله المرسل قول غير الصح قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة كمرسل الصحابة ويشمل معضلا ومنقطعا ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. نعم هذه ثلاث جمل أو أربعة. هي تتمة هذا الفصل الذي هو ختام مسائل وفصول أبواب السنة ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله شروعا في أبواب الدلالات قال رحمه الله المرسل عرفه فقال قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي فهذا مرسل وإذا قال تابعي تابع التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مرسل وإذا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أقل شيء ثلاثة لأن قلة سنيد البخاري الثلاثيات أو أسقط أربعة أو خمسة أو ستة فإذا قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مرسل بل أنت اليوم لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل تعريف الأصوليين للمرسل مختلف عن تعريف المحدثين وهذه واحدة أيضا من مواطن الاختلاف التي لا ينبغي أن يقال فيها طريقة الأصوليين كذا وطريقة المحدثين كذا فالباب باب حديث والصنعة عند المحدثين وهم المرجع في هذا الباب لكن حتى تفهم إذا قال الأصوليون هذا الحديث مرسل فمقصودهم أنه منقطع السند وأن المرسلة علق الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام متنقاً، فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ويشمل معظماً ومنقطعاً بالصلاح المحدثين، فإن المحدثين لا يعدون المرسل إلا مرسل التابعين الذي يسقط فيه الصحابي، فإذا قال الأصول، إذا قال المحدثون المرسل هو ما سقط فيه الصحابي فقط، فماذا يسمون ما سقط فيه غيره إن كان الساقط في السند غير الصحابي؟ من التابعين فمن بعدهم واحدا فيسمى منقطعا وإن كان أكثر من واحد على التواري يسمى معضلا وهكذا وإن كان الساقط من ابتداء السند من الراوي يسمى معلقا فيفردقون بين السقط في السند ويجعلون لكل نوع اسمه كل ذلك السقط عند المحدثين ضعف في السند يجب ضعف الرواية مرسل منقطع معضل معلق إلا استثناءات ترد في مواضعها الأصليون يقولون المرسل كل راو غير الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هو حجة عند المحدثين إذا تكلموا عن حجية المرسل فيريدون به مرفوع التابعين فقط خاصة وإذا تحدثوا عن الاحتجاج به فإنهم يحصرون ذلك في أن المجهول في السند الذي لم يذكر اسمه إما أن يكون صحابيا أو أن يكون تابعياً من كبار التابعين فمن رأى الاحتجاج به رأى أن عدم وجود اسم الصحابة غير مؤثر لأننا اتفقنا أن الصحابة عدول فعدم ذكرهم في السند غير مؤثر وإذا كان الاحتمال أن يكون الساقط في السند بعضاً من كبار التابعين وعامتهم أئمة ثقات عدول فهذا أيضاً غير مؤثرين ينبغي أن تفهم الخلاف الموجود عند المحدثين على غير الاصطلاح الذي عند الأصوليين، ومن الخطأ أن تسحب اصطلاح المحدثين في الاحتجاج بالمرسل لتنزله على اصطلاح الأصوليين وتقول المرسل قول غير الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول احتج بالمرسل مالك وأحمد والشافعي، ما احتج بالمرسل هذا المقصود هنا؟ احتج بالمرسل الذي يصطلحون عليه، قال وهو حجة كمرسل الصحابة. وهذا ليس على إطلاقه وإن نقله الأصوريون عن الجمهور ربما كان خلطا بين المأخذين في العلمين، وعن أحمد أن المرسل بهذا المعنى ليس حجة وهو الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر، وذلك أيضا الذي يقول في ابن عبد البر رحمه الله وقول أهل الحديث يقول الصلاح وهو المذهب الذي استقر عليه أهل الحديث ونقاد الأثر فينقلون أن الاحتجاج بالمرسل أو الرواية بالمرسل نوع من العمل بالضعيف وإذا استثنوا شيئا فربما كان لبعض شروط تتعلق بها نقل الطبري إجماع التابعين على قبول المراسيل وأنه لم يأتي إنكاره إلا بعد المائتين وكذلك ينقل عن الإمام أبي, دو... الإمام أبي الوليد الباجي آخر جملة في الفصل قال رحمه الله ومرسل صغارهم كمرسل التابعين الضمير يعود إلى من؟ الصحابة مرسل صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر لما نفست أمه أسماء بنت عميس في حجة الوداع في ذي الحليفة هذا من صغار الصحابة رضي الله عنهم مرسله كمرسل التابعين هو صحابي أو ليس صحابيا نعم تقدم في التعرف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ليعم الصغار أيضا ثبتت له الصحبة وتقدم أن الصحابي الذي لا يروي الحديث مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كابن عباس وأبي هريرة فعامة مروياتهم وقد أدرك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته مع كثرة مروياتهم فإن ذلك محمول على السماع من غيرهم وسماعهم من غير من الصحابة غير قادح ولا مؤثر ولو لم يسمى لأن الغير المذكور صحابي بخلاف صغار الصحابة فإذا قال أحدهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يكون سمعه من صحابي بل ربما سمعه من تابعي فلذلك قال مرسل صغارهم كمرسل التابعين يعني كمرسل كبار التابعين لا كما رسيل الصحابة التي تبنى على القبول مطلقة تم الفصل وبه تم لنا بعون الله تعالى الحديث عن باب السنة بأبوابها وفصولها ليكون شروعنا في مجلس الشهر القابل إن شاء الله في باب الدلالات بدءا من تعريف الأمر سائرين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين